إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ رَزَقْنَاهُمْ ينفقون.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 ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَنِّي ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 شاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحذفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء فقد باء برضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم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 وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هَذَا هذا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فَإِنَّ الله بما يعملون بصير وَإِن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إِنِّي بريء منكم إِنِّي أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فَإِنَّ الله عزيز حكيم ولو ترى إِذْ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وَأَدْبَارَهُمْ وذوقوا عذاب الحريب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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدب ال فرعون والذين من قبلهم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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشذد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فابدئيهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وإن يكن منكم مئة يغلبوا مِنَ من الذين كفروا قَوْمٌ قوم لا يفقهون خَفَّفَ خفف الله عنكم وعلم فِيكُمْ فيكم ضعفا فإن مِئَةٌ منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ